بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن السماوات والأرض لآيات للمؤمنين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 ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هجوا أولئك لهم عذاب مهين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 والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره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 ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم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 إِنَّ رَبَكَ يَقْضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَحْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا.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 هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء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 أفرأيت من اتخذ إلهاه هواه و الله على علم وختم على, سمعه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره و وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ رِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا مَا كَانُوا حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا أُوتُوا بِآبَائِنَا إِن كنتم صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّا ظُنُّوا إِلَّا ظُنْنًا ان ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ساعكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هجوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون